لم يصح لحديث ابن عباس ولأن السلم إنما جاز رخصة للم... للمرفق ولا يحصل المرفق إلا بالأجل فلا يصح بدونه كالكتابه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثالث يعني الشرط الثالث من شروط صحة السلم وتقدم لنا أن شروط السلم الزائده على شروط البيع هي ستة تقدم لنا الأول أنه مما لا بد أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف فيها الثمن الثاني الشرط الثاني أن يكون معلوما قدره بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العدد الشرط الثالث أن يجعل, أن يجعل له اجلا معلوما السلم هو تقديم الثمن وتأخير المبيع تأخير المبيع لا بد أن يكون له أجل ما يصلح أن يقول مثلا متى ما يسر الله أو متى ما أنتجت مزرعتي أو متى ما قدمت بضاعتي من الشام أو غير ذلك بل لا بد أن يجعل له أجل يقول مثلا في شهر محرم شهر صفر بعد اربعه اشهر من الان بعد خمسه اشهر من الان وهكذا فلا بد الشرط ان يعلم الاجل يصح السلام فاذا جعل الاجل غير معلوم ما صح السلام يقول فان اسلم حالا لم يصح إلا برفض البيع فيكون بيعا وأما سلم بشيء حال ما فيه أجل فلا يصح ذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم نعم ولأن السلم إنما جاز من أجل الرفق والإرفاق بالبايع يعني يكون عنده فرصة يستفيد من الثمن ويستجلب المثمن المبيع أو ينتج والغالب أنه السلم أصله عند أهل المزارع فهو يأخذ عند بداية الحارث لأنه ما بيده دراهم، فيريد أن يحرث فما بيده شيء، فيبيع من الانتاج الذي سيأتي إن شاء الله، فيبيعه بقيمة حاله على أساس أنه يكون خلال مدة الأجل هذه يحضر البضاعة المبيعة. نعم. فإن كان بلفظ البيع صح حالا قال القاضي ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال لأنه بيع و... إذا كان بلفظ البيع فيصح حالا ولا يلزم له أجل إذا كان بلفظ البيع وأما إذا كان بلفظ السلم على أساس أن البيع بيع سلم فلا يجوز نعم لانه بيع ويحتمل الا يجوز لانه بيع دين بدين ويحتمل الا يجوز السلم ولا يجوز البيع حالا لانه يكون كانه من بيع الدين بالدين يعني ما فيه تسليم لا هذا ولا هذا يكون من بيع الدين بالدين فلا يصح وانما الاجل لازم للسلام. نعم ويشترط في الأجل ثلاثة أمور الأجل معلوم يعني التأخير لكن هذا الأجل يشترط فيه ثلاثة أمور يعني الشرط الثالث من شروط بيع السلام الأجل وما هذا الأجل قال الأجل يشترط فيه ثلاثة أمور نعم أحدها كونه معلوما لقول الله تعالى إلى أجل مسمى بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى أجل ما قال إلى أجل وإنما قال إلى أجل مسمى يعني إلى رمضان إلى للحجة إلى صفر يعني أجل مسمى معلوم نعم لقول الله تعالى الى اجل مسمى وللخبر وللخبر الحديث الذي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من اسلم اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم إلى أجل معلوم ما يصرح الاجل مجهول نعم فإن جعله إلى المحرم أو يوم منه أو عيد الفطر ونحوها جاز لقول الله تعالى يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج فإن جعله إلى المحرم يعني إلى شهر محرم أو إلى خمسة عشر من محرم أو إلى عيد الفطر معروف أنه اليوم الأول من شوال ونحوها جاز لقوله تعالى يسألونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس يعني جعلها الله جل وعلا هذه الاهله مواقيت وقت الناس بها بيوعهم وكتابتهم وديونهم وسلفهم وغير ذلك لأن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر قالوا لما فأجابهم الله جل وعلا بما يستفيدون منه وترك إجابتهم فيما لا يستفيدون منه هم سألوا عن حجم الهلال وأجابهم الله جل وعلا بفائدة الهلال وثمرته فقال يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج يعني مواقيت للحج بالاهله تعلم المواقيت يعلم رمضان يعلم تعلم أشهر الحج يعلم يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر يعلم يوم عرفه بماذا تعلم هذه الاشياء بالاهله نعم وان قدره بغير ذلك مما يعرفه الناس ككانون وعيد للكفار يعرفه المسلمون جاز فان وان قدره بغير ذلك بشيء معلوم عند الناس مثلا قال اول السنه الميلاديه لان الكثير من الناس يعرفون اول السنه الميلاديه مثلا فان قدره بغير ذلك ما يعرف الناس ككانون كانون شهر من الاشهر الفرنسيه وعيد للكفار يعرفه المسلمون يعني عيد مشهور من اعيادهم يجوز هذا وان كان الاصل ان المسلمين لا يقلدون الكفار في أعيادهم ولا في تواريخهم و... والأصل أن المسلمين ي... يتقيدون بما ورد في شرعهم فتقيد المس... كثير من المسلمين الآن بالتاريخ الميلادي خلاف الأصل ولا يجوز لهم ذلك لأن عليهم أن يقيدوا بتاريخهم وتاريخ المسلمين هو التاريخ الهجري وتاريخ الميلادي ليس لهم لكن تغلب غير المسلمين على المسلمين جعل كثير من المسلمين يتبعهم والواجب على المسلمين أن يكون عندهم اعتداد في أشهرهم وتاريخهم ومواقيتهم وهي واضحة جليه بينه. فعمر رضي الله عنه لما أتاه بعض كتابات مثلا كتب في شعبان ما يدراه في شعبان الذي قبل شهرين مثلا ثلاثة أشهر أو شعبان الذي قبل ثلاثة عشر شهر أو اربعة عشر شهر فاستشار الصحابة رضي الله عنهم كيف يؤرخ للمسلمين فقالوا بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا فتح مكة قالوا كذا قالوا كذا استقر الرأي على التاريخ بالهجرة لان بدء انتشار الاسلام وظهوره وكله سار من بعد الهجرة قبل الهجرة كانوا مستضعفين تحت سيطرة الكفار فاختاروا ان يكون التاريخ بالهجرة النبوية بتاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا وقعة بدر قالوا في السنة الثانية من الهجرة سلح الحديبيه في السنة السادسة من الهجرة يعني بعد ست سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة حجه النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع بالسنة العاشرة العاشره من الهجره والنبي عليه الصلاه والسلام ما حج الا هذه المره بعد هجرته الى المدينه وسميت حجه الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها قال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا وفعلا بعدما رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع بأشهر توفي في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام فالتاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين وكون بعض المسلمين أو كثير من المسلمين يؤرخون بالميلادي هذا خلاف الأصل ولا ينبغي لهم ذلك بل عليهم ان يتقيدوا بتاريخ المسلمين لكن لو اجل المسلمون بيوعهم وجعلوا مثلا تاجيلها و بالتاريخ الميلادي صح لانه معروف ولا يختلف فهو معروف عند كثير من المسلمين نعم. لانه معلوم لا يختلف وقال ابن ابي موسى لا يصح لأنه لا يعرفه كثير من الناس وإن كان من ابن أبي موسى من شيوخ الحنابلة لا يصح التاريخ بتاريخ الإفرنج بتاريخ غير المسلمين بتاريخ الروم أو الفرس وإنما الصحيح التاريخ بتاريخ المسلمين الذي يعرفه الكل إنهم يعرفونه برمضان والحج وأوقاتهم وعبادتهم والأيام الفاضلة وغير ذلك لأنها تعرف بماذا بالتاريخ الهجري من قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر عشر ذي الحجه التي تبدأ من واحد ذي الحجة إلى اليوم العاشر منه. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله يعني الجهاد في غير عشر ذي الحجه ألا يعدل العمل الصالح في عشر ذي الحجه قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا نوع خاص من أنواع الجهاد ما هو إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني أنفق ماله في سبيل الله واستشهد في سبيل الله هذا عمله يعدل العمل الصالح في شهر ذي في عشر ذي الحجه فالعمل في عشر ذي الحجه العمل الصالح عمل فاضل جليل من أين يعرف يعرف بهناير وفبراير وغيره لا وإنما يعرف بشهر ذي الحجه ويعرف باشهر الحج اشهر الحج شوال وذي القاده والعشر الاول من ذي الحجه الاشهر الحرم ذي القعده وذي الحجه والمحرم ثلاثة, أي... ثلاثه اشهر متواليه ورجب الذي بين جماده وشعبان فمواسم العباده وتأدية أركان الإسلام من صيام وحج يعلم بماذا بالتاريخ الهجري ولهذا قال ابن أبي موسى لا يصح يعني لا يجوز للمسلمين أن يؤرخوا بغير تاريخهم لأنه لا يعرف كثير من المسلمين وفعلا كثير من المسلمين في هذه البلاد خاصة لا يعرف الأشهر الفرنجية لأنهم يعرفون أشهرهم أشهر المسلمين أولها محرم واخرها ذي الحجه لكن في بعض البلاد الذي تقلدوا الفرنج في كثير من الأمور ربما المسلم ما يعرف الأشهر الهجرية ويعرف الأشهر الفرنجية ولذا قال ابن أبي موسى لا يصح يعني لا يصح التاريخ ب... والتوقيت بتوقيت غير المسلمين نعم وإن كان مما لا يعرفه المسلمون كالشعانين وعيد الفطير لم يصح وجها واحدا وإن كان مما لا يعرفه المسلمون ك... كالشعانين عيد من أعياد النصارى ما ندري ما هو ولا ندري متى يكون هذا ما يصح التاريخ به والتوقيت السلم وعيد الفطير هذا عيد من اعياد اليهود كذلك ما يصح ان يورخ بهذا وانما بالاشياء المشهورة يتساهل فيها بعض الشيء نعم. لأن, المسلمي لان المسلمين لا يعرفونه ولا يجوز تقليد اهل الذمة فيبقى فبقي مجهولا نعم، وإن جعل الأجل إلى مدة كشهر معين تعلق بأولها وإن جعله بمدة معينه كشهر معين مثلا قال إلى متى متى تسلمني قال أسلمك مثلا في شهر محرم نقول يتعلق بأوله أول محرم يسلم لأنه إذا قال أسلمك في محرم تعلق بأوله سلمك في رمضان تعلق بأوله نعم. ولو قال محله في رمضان فكذلك ولو قال يحل التسليم في رمضان فكذلك يلزم بالتسليم في أول رمضان نعم. لأنه لو قال لزوجته أنت طالق في رمضان طلقت في أوله طلقت طلقت في اوله ولو احتمل قال غير الاول لا ورخ قال مثلا اسلمك متى يحل السلم قال يحل في رمضان في شهر رمضان او في رمضان متى يطالب به اذا دخل رمضان قال لانه لو طلق زوجته قال انت طالق في رمضان مثلا طلقت في اوله نعم. ولو احتمل غير الاول لم يقع الطلاق بالشك وإن جعله إثما يتناول شيئين كربيع تعلق بأولهما وإن أجله بأجل واسع مثلا أو يشمل أكثر من شهر مثل قال يحل في ربيع وسكت أو قال يحل في جمادى وسكت مثلا تعلق بأوله لأن في جماد الأولى وجماد الآخرة وربيع الأول وربيع الثاني مثلا فيتعلق بأوله نعم كما لو علقه بشهر وإن قال ثلاثة كما لو علقه بشهر قال بعد شهر فيحسب من اليوم إلى مضي ثلاثين يوما وإن سلم سلم وإن قال ثلاثة أشهر انصرف الى إلى الهلالية لأنها الشهور في لسان الشرع وإن قال مثلا يحل الأجل بعد ثلاثة أشهر ما نقول ثلاثة اشهر نحسبها تسعين يوم كل شهر نحسب ثلاثين يوما نقول هلالية وما كان في الأول أو في الأخير يكمل بثلاثين يوما يعني مثلا إذا تبايعوا فمثلا في منتصف ذي القعدة وقالوا أي حل الأجل بعد ثلاثة أشهر نقول بالنسبة لشهر ذي الحجة ومحرم كما يكون ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما ويكمل ثلاثين يوما من ذي القعدة ومن صفر تكون ثلاثة أشهر فالاشهر إذا قيل ثلاثة أشهر فالبراد بها الأشهر الهلاليه والشهر الهلالي احيانا يكون 29 يوما واحيانا يكون 30 يوما نعم فان كان في اثناء شهر كمل بالعدد 30 والباقي بالاهله يعني اذا كان الاتفاق في اثناء الشهر فيكمل الشهر الاول بالحساب يعني من الشهر الاول والشهر الاخير 30 يوما والاشهر الكامله في الوسط تأخذ. مثل العدة هالآن عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المطلقة إذا كانت لا تحيض لكبر أو صغر عدةها ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر ما نحسبها تسعين وعشرين يوما طلق مثلا في العاشر من محرم نقول بالنسبة لصفر وربيع أول كما يخرج تسع وعشرين أو ثلاثين ونأخذ من أيام محرم ونكملها ثلاثين يوما من ربيع الأول وهكذا فالأشهر الهلاليه التي بالوسط تكون كما هي تكون إن كانت تسع وعشرين يوما فكذلك أو كانت ثلاثين وأما التكميل فيكمل من هنا ومن هنا مثل عدة المتوفى عنها ثلاثة أشهر أربعة أشهر عشرة أيام مثلا توفي زوجها مثلا في واحد رمضان بالنسبة واحد رمضان معلوم رمضان وشوال وذي القادة وذي الحجة أربعة أشهر مثلا ثم تكمل عشرة أيام لكن إذا توفي مثلا في منتصف رمضان نقول نأخذ خمسة عشر يوم من رمضان ثم نعد الأشهر الذي تليه شوال وذي القعدة وذي الحجة هذه كاملة أي كانت خرجت تسع وعشرين أو ثلاثين ثم نأخذ خمسة عشر يوم من رمضان مع نكملها أربعين يوما مع الثلاثة الأشهر تكون ثلاثة أربعة أشهر وعشرة أشهر ايام نعم الامر الثاني ان يكون مما لا يختلف فان جعله الى الحصاد والجذاذ والموسم لم يصح الامر الثاني في الاجل الاجل لابد ان يكون محدد ما يصلح مثلا يقول الى الصيف ولا يصلح ان يقول مثلا الى الجذاذ ولا يصلح ان يقول الى الحصاد ولا يصلح أن يقول إلى قدوم الحاج لأن هذه تختلف أحيانا يتقدم الحصاد والجذال عشرة أيام وأحيانا يتأخر عشرة أيام الحاج ما يقدمون في يوم معين قد يقدمون ويتأخرون أو يتقدمون ما ينضبط والصيف كذلك قد لا يعرف اليوم الذي يبدا فيه الصيف مثلا فلا بد ان يكون شيئا اختلاف فيه نعم لان ابن عباس قال لا تبايعوا الى الى الحصاد والدياث ولا تتبايعوا الا في شهر معلوم لا تتبايعوا الى الحصاد لان الحصاد ما ينغبط وقته يتقدم ويتأخر ربما يكون الجو بارد وفي امطار كذا فيتأخر الحصاد أو يكون فيه نشوفة وصيف فيبادرون الناس بالحصاد يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس الدياس الدياس الزرع مثلاً لأن الزرع بعدما يحصد ينشف ثم يوضع في مكان تدوسه البهائم من أجل أن يخرج الحب الذي فيه وكان هو المستعمل قبل فترة قبل وجود هذه المكاين التي تستخرج الحب من السمبل كانوا ما يستخرجونه إلا بالدياس تدوسه البقر وأحيانا يحتاجون إلى دياسة الحمير مثلا تطاوه بأخفافها وأضلافها حتى يتميز الحب من التبن نعم. ولأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلم يجز جعله اجلا كقدوم زيت مثل يقول متى تسلمني قال أسلم كذا جاء زيت إذا جاءت تجارتي من الشام إذا ولدت ابلي مثلا هذا ما يصح لانه هذا ما هم معلوم ما يدرى متى يقدم زيد قد يقدم زيد في أول رمضان وقد لا يقدم إلا في شوال ومثله مثلا إذا وصلت التجارة إذا جاءت تجارتي ما يصلح التأجيل بها لأنها ما تقدم في يوم و وعنه أنه قال أرجو أن لا يكون به بأس لأن ابن عمر كان يبتاع إلى العطاء وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال أرجو أن لا يكون به بأس إذا أجله إلى شيء معلوم عند الناس لكنه محتمل التقديم والتأخير يعني مثل الحصاد قال الحصاد مثلا انت تقدم تقدم أربعة ايام 5 ايام مثلا وان تاخر تاخر مثلها فهي شيء بسيط مثلا او قال مثلا إذا قدم زيد ومعروف ان زيد يروح في اول الشهر ويقدم في كذا مثلا فهذا يقول الامام احمد رحمه الله أجو أن يكون به باس يعني ما يبطل السلم بالتاريخ بمثل هذا التاريخ ومثل العطاء العطاء كان الولاة مثلا يقررون وقتا يوزعون على الناس أعطياتهم رواتبهم السنوية مثلا معروف أنه في وقت كذا مثلا قد تتقدم احيانا خمسة ايام عشرة ايام وقد تتاخر فيقول الامام احمد رحمه الله ارجو ان لا يكون بهذا باس اذا لم يحدد باعطيه فلان يعني وقت العطاء معروف عند الناس ان الامام مثلا يوزع الاعطيات في محرم في شهر ذي الحجه في شهر شعبان مثلا وهكذا اذا عرف هذا فلا بأس به لكن لا يقيد بان يقول اذا استلمت عطائي لان استلام الرجل قد يتاخر وقد يتقدم بخلاف وقت تسليم الناس فهو معلوم نعم ولانه لا يتفاوت تفاوت كثيرا يعني يتفاوت يسير من يتقدم قدم خمسه ايام وتاخر خمسه ايام نعم فإن أسلم إلى العطاء يريد به وقته وكان معلوما جاز نعم وإن أراد نفس العطاء لم يصح لأنه يختلف إن أراد وقت العطاء جاز لأن وقت العطاء معلوم وإن أراد وقت استلامه هو فلا يجوز لأنه قد يتأخر وقد يتقدم كثيرا نعم الأمر الثالث أن تكون مدة لها وقع في الثمن كالشهر ونصفه ونحوه الأمر الثالث الذي يشترط في تأجيل السلام أن تكون مدة لها وقع في الثمن يعني يمكنه يستفيد من القيمة ويعمل لتوريد المبيع مثلا ما يجعل السلم وقته يوم أو يومين مؤجل وإنما يكون له أجل كالشهر ونصف الشهر وستة أشهر سنة مثلا يكون له تأثير نعم فأما اليوم ونحوه فلا يصح التأجيل به لأن الأجل إنما اعتبره ليتحقق المرفق ولا يتحقق ولا يتحقق الا بمدة طويلة فلا بد ان يكون فيه اجل يستفيد منه يكون فيه ارفاق بالبائع الذي يبيع السلم يستفيد من الاجل الذي يجعل له نعم فان اسلم في جنس الى اجلين او اجال مثل ان يسلم في خبز ولحم يأخذ كل يوم ارطال ارطالا معلومه جاز لان اسلم في جنس الى اجلين او اجال يعني قال ابي عليك مثلا مئة كيلو من البر مثلا اسلمك